أشكو إلى الله كما قد شكاه أولاد يعقوب إلى يوسفي قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي أشكو إلى الله كما قد شكاه أولاد يعقوب إلى يوسفي قد مسني الضر وأنت يا وتر اوقفي بضاعة المزدات محتاجون الى سماح من كريم وفي